قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز اهدى جملا في حج او عمره ثم بعد ذلك يسوق مالك انواع الهدي عمر بن عبد العزيز ساق جملا وينص مالك على جمل لعله يفرق في البدن بين الذكر والانث ويسوق ما انه فلان ساق جملا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم اهدى جملا وتقدم الكلام عليه كان لأبي جهل وكان يفاخر به وكان في أنفه وبرة من فضه بأنه كان يفاخر به كان يسام بأربعين بعيرا فساقه صلى الله عليه وسلم في صلح عمرة الحديبية وكان يماري به أهل مكة بأنه لا يغالي شيئا في سبيل الله أو يعلن لهم بأن أبا جهل قتل في بدر وهذا جمله يساق ايش إلى بيت الله الحرام إلى غير ذلك أي مالك سقه للجواز كما يجوز أن يهدي بدنة أي ناقة من التبدن وهو السمن يجوز أن يهدي الجمل الذكر كل ذلك على السواء ولاحظ في هذا أنفس البدن لا يرجع إلى الذكورة ولا إلى الانوثه إنما يرجع إلى البدانة والسمن وإلى أغلاها ثمن، فهذا جمل وإن كان في اللحم أقل من الناقة، لكنه في قيمته يعادل بأربعين بقر. إذا العبرة هنا بايش أنفسها عند أهلها كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.